أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قبيرا إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن, فإن الله كان عفوا قبيرا